Allahur Rahmanur Rahim Sallallahu ala Muhammadin wa alihi ath-thayyibeen wa ath Sallallahu alaihi wa sallam هذا خلول مطلب الخامس المطلب الرابع هل يحتاج الوليد في الإحراج بالصبي إلى قصد القرباء أم لا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 لان عمله مجرد تسبيب لصدور الحج من نفسي عفوا لان عمله مجرد تسبيب لاسناد الحج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 وإن كان الصديق قصد الفرد أصعب على صديق من قصد التلبيه والفضل طبعاً صعب لا يصعد أصلاً معنى معنى قصد الفرد إذا لا يعرف التربية ولا يعرف هناك الله وناته تعرف أن الله هو لا أصعب المراتب من التربية وتواف لأن تواص أصعب توجه إلى الله هذا يشخص <تصفيق> الخالق ثم يتوجه إليهم وطفر طفر بعد <تضفر> يعرفون الله من أول الأيام يعرف, يعرف الله ولا يعرف التلمي والطوار لا يعرف لا يفن أن يلبي هذا مسألة لغوية لا يفن أن يلبي هذه مسألة لغوية يشخص الخالق ماذا <تصفيق> <لا يعتبر تصفيق> تلطف لا يعرف بعض على أي حال هذا سيصل نقاش قاش بالصغار لا أقول يعني هذا أصعب من هذا طليق قطرية <متزوج> قطرية توجه إلى الله هذا هذا ليس بحثاً تقياً يعني ليس باخر في البحث هذا يمكن أو لا يمكن ما يمكن أخر الشيء يعني صعب هذا وإن كان غير قادر على القصد القربي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 فليس شرطا في ماهية الصلاة وإنما هو شرط في المؤدي أي إن كان المؤدي للصلاة امراتان فعليها ستر تمام بدنها كما يفت إن كان المؤدي لصلاة الفجر رجلان فعليه الجهر في القراءة فهذا شرط في المؤدي وليس شرطا في الماهيه والاحرام من شرائط نفس الماهيه أي يشترطوا في الحاج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 إذ الإحرام أخذ على نحو التوصليات جمعنا أنه يعتبر في الطواف أن يكون عن إحرام. وأما كون هذا الإحرام لهذا الطواف فهذا ليس معتمران ويلاحظ على هذه المقالات بما مقدمتيها المقدمه المقدمة الأولى وهي دعوة أن الإحرام شرط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 او عمره في مقامه فانه انما فرض على نفسه الحاج يعني بالنيه حفل فرض الحاج فانه انما فرض على نفسه الحاج وعقد عقد الحاج قال يريد ان يقول <تصفيق> لا من حج يريد ان يقول من حج الهوراء يعني انني ساحج او انني ساعمل <تصفيق> يعني هو الحج او العمره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 ان لا يكون عليه يعني بعد ما عقد الحج فيما أكل مما يحرم على المحرم يعني لا بأس بأن يتناول محظورات الإحرام لأنه ما لبى ضاع ولأنه قد جاء في الرجل هل هم يروي رواية ضمن رواية معينة نعم. ولانه قد جاء في الرجل ياكل الصيد قبل ان يلذي وقد صلى وقد قال الذي يريد ان يقول يعني من حج او عمرها لكن لم يلذي واذا فرض الروايه هي طويله واذا فرض على نفسه الحاج ثم اتم بالتلوياه فقد حرم عليه الصيد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 أن يكون محرمان وتاليا أعوز لمن فظاهر الأدلة أن الإحرام شرط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 بل مقتضى ادله النيابه مقتضى اطلاق عفوا بل مقتضى اطلاق ادله النيابه وكبار الاحرام في النائب ان في الرياض طواف اوسع مقتضى اطلاق اجله النيابه عدم اعتبار الاحرامي في النائب ولو اغمضنا النظر عن اقل اللفظي وهو الاطلاق فقد يقال بان مقتضى اصاله البراءه عدم براءه الاحرام في النائب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 لنسكه كما لو طاف به أو سعى به أو حلق شعره أو قبض يده وزبح بها الهادي وأشباه ذلك جاءت الكلام؟ المبيل ساديز yeah.